لم تجب عن السؤال الإجابة الصحيحة هي باء يتم تعريف بحمولة تشكل خطر حريق عن طريق مواد صلبة بواسطة الملسقة رقم اثنان يمكن أن ينبعث من هذه المواد الصلبة بخار يلتهب عند الاتصال بمصدر حرارة ويمكنها التسبب في اندلاع حريق أو خروق أو اختناق أو تسمم